وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا يُلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ أَوَلَمْ يَكُنْ آبَاءُهُمْ لَا يَعْمَلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إلا إلا دعاءا ونداءا ومثل الشبين كفروا كمثل الذي بما لا يسمع دعاءا ونداءا ثم وَمَن لا فَهُمْ لَا يَفْقِرُونَ أَمْ مَنْ عِنْدُهُ مَالٌ فَهُوَ كَايِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ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 تتوى الدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير فَأَمَنِ الَّذِي صُرَّ غَيْر بَاغٍ وَلَا عادٍ فَلَائِسْمَع عَلَيْهِ فَأَمَنِ الَّذِي طَمْئِنَ وَلَمْ يَدْفِنْ وَلَا عادٍ فَلَائِسْمَع عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ق يَوَقُ وَحم إَِّذينَ يَكتُمُونَمَا أَن جَلَ اللهَّهُ مَِلكِتَابِ وَيَشتَرُونَ بِهِ سَمَنَ قَاليلًا أُلَا في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله الله يوم القيامه لا يوزتيه ولا لهم عذاب اليم وذين كذبوا توهم ان ريانه ولا يوزتيه ولا عذاب اليم اولئك تَرَوْنَ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فما ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق پوی پی چ